بسم الله الرحمن الرحيم 110. ألف لام مرى. تلك آيات الكتاب 112. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكنك ترن الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عماد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم برقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا 114. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار فِي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 116. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو مُغِثَةٌ لِّلنَّاسِ عَلٰهُ هُمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا 112. ولكل قوم هاد 113. الله يعلم ما تحمل كل أنفا وما تغيظ الأرحام وما تزداد 114. وكل شيء عنده بمقدار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 ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطَكَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 119. سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا 110. عَلَيْهِ يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله اللَّهُ كذلك يضرب الله الحق والباطل 114. الزَّبَدُ الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 115. كذلك يضرب الله الأمثال 116. للذين استجابوا لربهم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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا فَقُومٌ مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ 112. وذرياتهم 113. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 114. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلُ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم شؤود الله يبصق الرزق لمن يشاء ويقدر وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَعُوا لَهُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ 112. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب 113. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب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 لِتَسْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ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 اَللَّوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدَنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فامليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أَفَمَنْهُ وَقَائِمٌ هو قائم على كل نفس بما كسبت 112. وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم بِمَا بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول 113. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل 114. ومن يضلل الله فما له من هاد 115. لهم عذاب في الحياة الدنيا 116. ولعذاب الآخرة أشف 117. وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي تكون تجري من تحتها الأنهار 112. أكلها وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار 112. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه 113. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما ربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق 117. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذلية 118. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب مَا يمحو الله ما يشاء